زاد المسافر وأنيف المثامر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أخي المسافر عزيز المسامر، أحييك بخير تحيه فسلام الله عليك ورحمته وبركاته وارجو لك إن كنت مسافرا سفرا سعيدا وعودا حميدا وإن كنت مقيما عيشا رغيدا وعملا مجيدا تقدم اليك هذه النفحات الملتقطه من الاف الصفحات تداعب النفس وتسلي الروح من صميم الحكمه ومن قلب المعرفة مدفوعه باللفظ الجذاب والإدارة الجذله هي زادك في سفرك وأنسك في ثمرك وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول روحوا القلوب ساعه وساعه فان القلوب اذا سلت عميا او كما قال ولا يكون الترويح بالغناء الناجم ولا بالموسيقى المحرمه انما يكون بالاستماع الى تلاوه القران الكريم أو الأناشيب الجميلة ذات المعاني الجليلة والخالية من كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول بالاستماع إلى جوامع الكلم من أدب الدنيا والدين وهذه النفحات تغذي روحك وتمتع نفسك وتشغل وقتك بالمفيد واتقك الله في سفرك وحضرك ووقاك شر الحوادث ارسيك بالإكثار من ذكر الله وأرضوك الدعاء بظهر الغيب لأخيك فائز عبد القادر شيخ الزور أكي المساسر عزيز المسامر هذا الشريط مختارات من كتاب أنيس المؤمنين وسمير الصالحين من تأليف عبد الله بدران من منشورات دار الخير بدمشق أعرض عليك الإسلام لما أتي بالهرمزان أسيرا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له يا امير المؤمنين هذا زعيم العجم وصاحب رستم فقال له عمر رضي الله عنه اعرض عليك الاسلام يسهل لك في عاجلك وآجلك فقال انما اعتقد ما انا عليه ولا ارغب في الاسلام رهبه فدعا عمر بالسيف فلما هم بقتله قال يا امير المؤمنين شربة من ماء هي أفضل من قتلي على الظما فأمر له بشربة من ماء فلما أخذها الهرمزان قال يا أمير المؤمنين أنا آمن حتى أشربها قال نعم فرمى بها وقال الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلد قال صدق لك التوقف عنك والنظر فيك ارفعوا عنه السيف فقال يا أمير المؤمنين الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما جاء به حق من عنده فقال عمر أسلمت خير إسلام فما أخرك قال كرهت أي بي أن إنما أسلمت خوفا من السيف فقال عمر ألا إن لأهل فارس عقولا استحقوا بها ما كانوا فيه من الملك ثم أمر ببره وإكرامه عن قصص العرب الجزء الأول الصفحة الثانية والثمانين بعدين إذا ضاق بك الأمر بعض الصالحين ألح عليه الغم وضيق الصدر، وتعذر الأمور حتى كاد يقنق فكان يوما يمشي وهو يقول أرى الموت لمن امسى على الذل له أصلح فهتف به هاتف يسمع صوته ولا يرى شخصه أو في النوم كان قائلا يقول ألا يا أيها المرء الذي الهم به برح إذا ضاق بك الأمر ففكر فيه ألم نشرح قال فواصلت قراءتها في صلاتي فشرح الله صدري وأزال همي وكربي وسهل أمري عن كتاب الفرج بعد الشدة الجزء الأول الصفحة الثامنة بعد المئة أنت أولى بالفضل مني جرى بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين أخيه محمد بن الحنفية رضي الله عنهما كلام فانصرفا متغاضبين فلما وصل محمد الى منزله اخذ رقعه وكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن علي بن ابي طالب الى اخيه الحسين بن علي بن ابي طالب اما بعد فان لك شرفا لا ابلغه وفضلا لا ادركه فإذا قرأت رقعتي هذه فلبس رداءك ونعليك وسر إلي فترضاني وإياك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أولاده مني والسلام فلما قرأ الحسين رضي الله عنه الرقعة لبس رداءه ونعليه ثم جاء إلى أخيه فترضاه من كتاب كمرات الأوراب الصفحة الخامسة بعد المئة الثالثة أنفقت المال كله عليه قيل إن فروخا أبا عبد الرحمن أبا ربيعة خرج في البعوث إلى قراثان أيام بني أمية غازيا وربيعة حمل في بطن أمه وخلت عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينار فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرسا في يده رمح فنزل عن فرسه ثم دفع بأمشه فخرج ربيعا فقال له يا عدو الله أتهدم على منزلي فقال لا وقال فروخ يا عدو الله أنت رجلا دخلت حرمتي فتواسبا وتلدد كل واحد منهما بصاحبه حتى جتمع الجيران فبلغ ذلك مالك بن أنس والمشيخة فأتوا يعينون ربيعة فجعل ربيعة يقول والله لا فارقتك إلا عند السلطان وجعل فروخ يقول والله لا فارقتك إلا عند السلطان وأنت مع امرأتي وكثر الضجيج فلما بصروا بمالك سكت الناس كلهم فقال مالك أيها الشيخ لك سعه في غير هذه الدار فقال الشيخ هذه داري وأنا فروخ مولى بني فلان فسمعت امرأته كلاما فخرجت فقالت هذا زوجي وهذا ابن الذي خلتته وأنا حامل به فاعتنقا وبكيا فدخل فروخ المنزل وقال هذا ابني قالت نعم قال فأخرج المال الذي عندك وهذه معي أربعة آلاف دينار فقالت المال دفنته وأنا اخرجه بعد أيام فخرج ربيعه إلى المسجد وجلس في حلقته واتاه مالك بن انس والحسن بن زيد وأشراف أهل المدينة وأحتقى الناس به فقالت امراته أخرج وصل في مسجد الرسول فخرج فصلى فنظر إلى حلقة واسرة فأتاه فوقف عليه ففرجوا له قليلا. ونكث ربيعه رأسه يهمه أنه لم يره وعليه طويلة أي قلنسوة فشك فيه أبو عبد الرحمن فقال من هذا الرجل فقالوا هذا ربيعه ابن أبي عبد الرحمن فقال أبو عبد الرحمن لقد رفع الله ابني فرجع إلى منزله فقال لوالدته لقد رأيت ولدتي في حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها فقالت أمه أي ما أحب إليه ثلاثون ألف دينارا أو هذا الذي هو فيه من الجاه قال لا والله إلا هذا قالت فإني قد أنفقت المال كله عليه قال فوالله ما ضيعته عن تاريخ بغداد الجزء الثامن الصفحة الحادية والعشرين بعد المئة الرابعة ما حقيقة ايمانكم عن علقمة ابن الحارث رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا سابع سبعة من قومي فسلمنا على رسول الله فرد علينا فكلمناه فأعجبه كلامنا وقال ما أنتم قلنا مؤمنون قال لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانكم قلنا خمس عشرة قفلة خمس امرتنا بها وخمس امرتنا بها رسلك وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها الى الان الا ان تنهانا يا رسول الله قال وما الخمس التي أمرتكم بها قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره قال وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي قلنا أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله ونقيم الصلاة المكتوبة ونؤدي الزكاة المفروضة ونصوم شهر رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه السبيل قال وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية قلنا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمر القضاء وترك الشماكه بالمصيبه اذا حلت بالاعداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقهاء أجداء كادوا ان يكونوا انبياء من خصال ما اشرفها ثم قال وانا اوصيكم بخمس خصال ليكمل الله لكم خصال الخير لا تجمعوا ما لا تاكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فيما غدا عنه تزولون واتقوا الله الذي إليه تحشرون وعليه تقدمون وارغبوا فيما إليه تصيرون وفيه تخلدون رواه الحاكم لا تفخر بالنسب قال محمد بن عبد الله البغدادي أيها الطالب فخرا بالنسب إنما الناس لأم ولأب هل تراهم خلقوا من صدة أو حديد أو نحاس أو ذهب أم ترى فضلهم في خلقهم هل سوى لحم وعظم وعصب إنما الفضل بحلم راجح وبأخلاق كرام وادب ذاك من ساخر في الناس به ساق من ساخر منهم وغلب عن كتاب روضة العقلاء الصفحة العشرين بعد المئتين لا شيء أحسن من الإنسان روي أن عيسى بن موسى كان يحب زوجته حبا شديدا فقال لها يوما أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر فنهضت واحتجبت عنه وقالت قد طلقتني فبات بليلة عظيمة فلما اصبح غدا إلى المنصور وأخبره الخبر وقال يا أمير المؤمنين إن تم طلاقها ثلثت نفسي غما وكان الموت أحب إلي من الحياة وظهر للمنصور منه جزع شديد فاحضر الفقهاء واستفتاه فقال جميع من حضر قد تلقى الا رجلا من اصحاب ابي حنيفه فانه سكن فقال له المنصور ما لك لا تتكلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم فلا شيء أحسن من الإنسان فقال المنصور لعيسى بن موسى قد فرج الله عنه والأمر كما قال وأقم على زوجته وراسلها أن اطيعي زوجتي فما طلقت عن كتاب الفرج بعد الشدة الجزء الرابع الصفحة التابعة والسبعين بعد المئة الثالثة أين تذهبون؟ لما تأخر رجال من فرسان الجيش الإسلامي في معركة اليرميك وفيهم أبو سفيان وجاءوا إلى نساء المسلمين وهن وراء الصفوف وفيهن زوجة أبي سفيان وعلمنا أن هؤلاء الرجال هربوا من صف القتال فقلنا بصوت جهوري أيها الرجال أين تذهبون وأنتم تهربون وإلى أي جهة من جند الله تنزوون إن الله مطلع على أحوالكم فاتقوه ثم إن زوجة أبي سفيان أخذت عمود خيمة وضربت به على رأس فرس زوجها وقالت يا ابن فخ ارجع إلى محاربة العدو واجعل نفسك فداء في, في سبيل القصور على رضاء الله تعالى حتى يغفر لك ذنوبك التي سبقت منك واذكر تلك الأيام التي كنت فيها تحرب الناس على خلاف رسول الله صلوات الله عليه وتساعد الكفار والمشركين على محاربته عندها رجع وحارب وأدلى بلاء حسنا في المعركه عن كتاب قبسات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الصفحة السابعة والسبعين أهلا وسهلا بالمشيد قال أحد السعراء في الشيد أهلا وسهلا بالمشيد ومرحبا أهلا به من واسد ونزيل أهد الوقار وزاد كل جهالة كانت وساق إلي كل جميل فصحبت في أهل السقى أهل النهى ولقيت بالتعظيم والتبديل ورأى لي السبان فضل جلالة لما اكتهلت وكنت غير جليل، فإذا رأوني مقبلا نهضوا معا فعل المكر لهيدة التفضيل إن كنت كنت مصدقا في منطقي ماضي المقالة حاضر التعديل عن كتاب نهايه الأرب في الجزء الثاني والصفحه الثانية والعشرين كيف اصبحت يا حارسة اخرج ابن عساكر عن انس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد والحارث بن مالك رافض تحركه برجله قال ارفع راسك فرفع راسه فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث بن مالك قال أصبحت مؤمنا حقا قال لكل قول حقيقة فما حقيقة ما تقول قال عجدت عن الدنيا وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي وكاني أنظر إلى عرش ربي وكأني أنظر إلى أهل الجنه فيها يتزاورون وإلى أهل النار يتعاونون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت امرؤ نور الله قلبك عرفت فلزم وفي رواية قال يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له قال فنودي يوما يا خيل الله اركبي فكان أول فارس وأول فارس سكوشي عن كتاب قدسات من حياة الصحابة في الصفحة الحادية عشرة الله أولى بالجميل جاء رجل إلى جعفر بن محمد فشك إليه الإضاقة أي الفقر فأنشده جعفر بن محمد فلا تجزع إذا أعسرت يوما فكم أرضاك باليسر الطويل ولا فيأت فإن اليأس كفر لعل الله يغني عن قليل ولا تظن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل قال الرجل فذهب عني ما كنت أجل عن كتاب الفرج بعد الشدة في الجزء الأول الصفحة السادسة والتسعين بعد المئتين جوامع الصحبه من جوامع الصحبه في قول ابن الحسن الوراق وقد سأل أبا عثمان عن الصحة قال هي مع الله بالأدب ومع الرسول عليه السلام بملازمة العلم واتباع السنة ومع الأولياء بالاحترام والخدمة ومع الإخوان بالبشر والانبساط وترك وجوه الإنكار عليهم ما لم يكن خرق شريعة أو هتك حرمة قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف والصحبة مع الجهال بالنظر إليهم بعين الرحمه ورؤية نعمة الله عليك إذ لم يجعلك مثلهم والدعاء لله أن يعافيك من بلاء الجهل عن كتاب آداب العشرة في الصفحة العشرين اعرف من تصاحب قال علقمة ابن لبيد لابنه يا بني ان نازعتك نفسك يوما الى صحبه الرجال لحاجتك اليهم فافحب من ان صحبته زانك وان تخفزت له صانك وان نزلت بك نازلة مانك وان قلت صدق قولك وان صلت به شدد صولك من إذا مددت يدك لفضل مدها وان راى منك حسنة عدها وإن بدت منك ثلمة سدها اصحب افحب من لا تأتيك منه البوائق ولا تختلف عليك منه الطرائق ولا يخزلك عند الحقائق عن كتاب المحاسن والمساوئ في الصفحه الثالثة والثمانين بعد المئة أم أم قال أبو قدامة الشامي كنت أميرا على الجيش في بعض الغزوات فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في التواب وذكرت فضل الشهادة وما لأهلها ثم تفرق الناس وركبت فرسي وسرت إلى منزلي فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس تنادي يا أبا قدامى فقلت هذه مكيدة من الشيطان فمضيت ولم أجب فقالت ما هكذا كان الصالحون فوقفت فجاءت ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا في الثواب ولا قدرة لي على ذلك فقطعت أحسن ما فيه وهما ضفيرتايا وأنفلتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل فتقدمت إليه وقلت يا فتى أنت غلام غر الراجل ولا آمن أن تدول الخيل فتطأك بارجلها فارجع عن مرجعك هذا فقال, فقال أتأمروني بالرجوع وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا لقيكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد جاء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فحملته على هجين كان معي فقال يا ابا قدامه اقرضني ثلاثه اسفل فقلت اهذا وقت قرض فما زال يلح علي حتى قلت بشر ان من الله بالشهاده اكون في شفاعته قال نعم فاعطيته ثلاثه اسفل فوضع سهما في قوسه وقال السلام عليك يا أبا قدامة ورمى به فقتل روميا ثم رمى بالآخر وقال السلام عليك يا أبا قدامة فقتل روميا. ثم رمى بالآخر وقال السلام عليك سلام موجع فجاءه سهم فوقع بين عينيه فوضع, فوضع رأسه على سرجه فتقدمت إليه وقلت لا تنسها فقال نعم ولا لي إليك حاجة إذا دخلت المدينة تأتي والدتي وسلم خرجي إليها وأخبرها فهي التي اعطتك شعرها لتقيد به فرسك وسلم عليها فإنها العام الأول أصيبت بوالدي وفي هذا العام بي ثم مات فحفرت له ودفنته فلما هممنا بالانصراف عن قبره قد فألقطت على ظهرها فقال أصحابي إنه غلام غر ولعله خرج بغير إذن أمه فقلت إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل فسمعت صوتا يقول يا ابا قدامه اترك ولي الله فما برحت حتى نزلت عليه طيور بيض فأكلت فلما اتيت المدينة ذهبت إلى دار والدتي فلما قرأت الباب خرجت أخته إلي فلما رأتني عادت وقالت يا أمه هذا أبو قدامه ليس معه أخي فقد أصدنا في العام الأول بأبي وفي هذا العام بأخي فخرجت أمه إلي فقالت امعزيا ام أم مهنئا فقلت ما معنى هذا فقالت إن كان مات فعزني وإن كانت تشهد فهنئني فقلت لا بل مات شهيدا فقالت له علامة فهل قلت نعم لم تقبله الأرض ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامه فتفنتها فقالت الحمد لله فسلمت إليها الخرج ففتحته فأخرجت منه مسحا لغنى من حديث وقالت إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا المسح وغل نفسه بهذا الغل وناجى مولاه وقال في مناجاته احسرني من حواصل الطيور فقد استجاب الله دعاءه عن كتاب شفة الصفوة الجزء الرابع في الصفحة الثانية والتسعين بعد المئة ليس لي ما أوصي به عمر بن عبد العزيز رحمه الله أحد عشر ابنا فأصاب كل ابن نصف وربع دينار وقال لهم عند وفاته يا بني ليس لي مال فأوصي به وخلف هشام بن عبد الملك أحد عشر ابنا فأصاب كل واحد من البنين ألف ألف دينار فأما أولاد عمر بن عبد العزيز فما رؤي أحد منهم إلا وهو غني ومنهم واحد جهد من ماله مئة ألف فارس على مئة ألف فرس في سبيل الله تعالى وما رؤي أحد من أولاده سام بن عبد الملك إلا وهو فقير. عن كتاب ثمرات الأوراق في الصفحة الثانية عشرة بعد المئة الثالثة ما هذا البقاء والجزع؟ قال الأصمعي بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة إذ رأيت شابا متعلقا باستار الكعبة وهو يقول يا من يجيب دع المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع التقني قد نام وفدك حول البيت وانتبه وانت يا حي يا قيوم لم تنمي أدعوك ربي حزيناً هائماً قلقاً فارحم بكائي بحق البيت والحرم إن كان جودك لا يرجوه ذو تفهم فمن يجود على العاصين بالكرم ثم بكى بكاء شديداً وأنشد يقول ألا أيها المقصود في كل حاجة شكوت إليك الضر فرحاً شكايتي ألا يا رجائي انت تكشف كربتي فهب لي ذنوب كلها واقض حاجتي أتيت بأعمال قباح رديئة وما في الورى عبد جنى كجنايتي. أتحرقوني بالنار يا غاية المنى؟ فأين رجائي ثم أين مخافتي ثم سقط على الأرض مرشيا عليه فجنوت منه فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فرفعت رأسه في حجري يدكيت فقطرت دمعة من دموعي على خده ففتح عينيه وقال من هذا الذي يهدم علينا قلت عبدك الأصمعين سيدي ما هذا البكاء والجدع وأنت من أهل النبوة ومعدن الرسالة أليس الله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال هيهات هيهات إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا كرشيا أليس الله تعالى يقول فإذا نفخت الصور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 كيف لو نزل ملك الموت؟ أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن الخيثم فلعلها تفتلوا وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه ثم تعرضت له حين خرج من مسجده فنظر إليها فراعه أمرها فأقبلت عليه وهي سافرة فقال لها الربيع كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوسيم أم كيف بك لو قد ساءلت منكر ونثير فصرخت صرخه فسقطت مغشيا عليها فوالله لقد أساقت ودلغت من عباده ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق عن كتاب صفوة الصفوة في الجزء الثالث الصفحه الواحدة والتسعين بعد الميأة ام السهداء عفراء بنت عبيد بن سعلبة أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقه الله سبعه بنين كلهم شهدوا بدرا مسلمين وذلك أنها تزوجت الحارث بن رفاعة فولدت له معاذا ومعوزا ثم قلقها فقدمت مكة فتزوجت بكير بن عبد يالين فولدت له خالدا وإياسا وعاقلا وعامرا ثم رجعت إلى المدينة فراجعها الحارث بن رفاعة فولدت له عوفا فشهدوا كلهم بدرا مسلمين فاستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدر وخالد يوم الرجيع وعامر يوم بئر معونه واياس يوم اليمامه عن كتاب سفه الصفوة في الجزء الثاني الصفحة الحادية والسبعين المحدثون يمتحنون البخاري قدم محمد بن إسماعيل البخاري بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا إليه وعمدوا إلى أحاديثا فقلبوا متونها وأثانيذها وجعلوا متن هذا الإثناد لإثناد آخر وإثناد هذا المثن لمتن آخر ودفعوا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث وأمرهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري وأخذ الموعد للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء أهل خراسان وغيرها من البغداديين فلما طمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العسر فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرة والبخاري يقول لا اعرف فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون الرجل فهم ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة فهم ثم انتبب رجل اخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال البخاري لا أعرفه فسأله عن آخر فقال لا أعرفه فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد آخر حتى فرغ من عشرة والبخاري يقول لا أعرفه ثم انتدب إليه الثالث والرابع حتى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم فرغوا إن الى إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا والحديث الثاني فهو كذا والثالث والرابع على الولاء حتى اتى على ثمان العشرة فرد كل مثن إلى إثناده وكل اسناد إلى مثنه وفعل للآخرين مثل ذلك ورد متون الأحاديث كلها إلى أثاندها وأتا الى إلى متونها فأقر له الناس بالحفظ وأزع... وأزعنوا له بالفقد من تاريخ برداد في الجزء الثاني في الصفحة العشرين هل فيه بركة؟ روى قال كان رجل له أربعة بنين سمرر فقال أحدهم إما أن تمرضوه وليس لكم من منيراثه شيء واما ان امرضه وليس لي من ميراثه شيء فقال امرضه ليس لك منيراثه شيء تمرده حتما ولم ياخذ من ميراثه شيئا فاتى اليه في النوم فقال له انت مكان كذا وكذا تقض منه مئة دينار فقال في نومه اثي بركه قال لا قال فأصبح فذكر ذلك لامرأة فقالت خذها فإن من بركتها أن تكتسي منها وتعيش فأرى فلما, فلما أمسى اتى له في النوم فقال له ائتي مكان كذا وكذا فقد منه عشرة جانمير فقال في نومه أفيها بركة فقال له لا فلما أصبح ذكر ذلك لامرأة فقالت له مثل مقالتها الأولى فابى ان يأخذها فأتى له في الليلة الثالثة فقال له ائتي مكان كذا وكذا فقل منه دينارا قال أتيه ضركة قال نعم فذهب فأخذ الدينار. ثم خرج إلى السوق فإذا هو برجل يحمل حتين أي سمكتين فقال له بكم هما فقال بدينار فأخذهما منه بالدينار وانطلق بهما إلى منزله تسق بطينهما فوجد فيهما درتين لم ير الناس مثلهما قال فبعث الملك يطلب درة ليشتريها فلم توجد إلا عنده فباعها بوقر ثلاثين بغلا ذهبا فلما رآها الملك قال ما تسلح هذه إلا بأخت لها اطلبوا أختها وإن أضعفتم ثمنها فجاءوا إليه فقال له عندك أختها ونحن نعطيك بعثة ما قال وتفعلون؟ قالوا نعم سأعطاهم إياها بضعف ما أخذوا به الأولى عن كتاب حياة الحيوان في الجزء الثاني والصفحة الثامنة والعشرين بعد المئة ولكني أخاف الله روي عن ذكر بن عبد الله المزني أن قصابا ولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قريه الأخرى فتبعها فراودها عن نفسها فقالت لا تفعل لأنا أشد حبا لك منك لي ولكني أخاف الله قال أتى أنت تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائبا فأصابه العطس حتى كاد ينقطع عنقه فإذا هو برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله قال ما لك قال العفش قال تعالى حتى ندعو الله حتى تظلنا سحابه حتى ندخل القرية قال ما لي من عمل قال فأنا أدعو وأمن أن قال فدع الرسول وأمن هو فأضلتهم سحابه حتى انتهوا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه ومالت السحابة فمالت عليه فرجع الرسول فقال دعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت وأنت الذي أمنت فأضلتنا سحابه ثم تبعت لتخبرني ما أمره فأخبره فقال الرسول التائب إلى الله بمكان ليس أحد من الناس بمكان عن كتاب مختصر الثوابين في السفحة الثمانين عمر احرى ان يسمع كلامها خرج عمر بن الخطاب من المسجد والجارود العبدي معه فبينما هما خارجان اذ امرأة على ظهر الطريق فسلم عليها فردت عليه السلام ثم قالت ويدك يا عمر حتى أكلمك كلمات قليلة قال لها قولي قالت يا عمر عهدي بك وانت تسمى عميرا في سوق عكاظ تصارع الفتيان فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سميت امير المؤمنين اتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت فقال الجارود لي لقد جسرأت على أمير المؤمنين فقال عمر دعها أما تعرف هذه يا جارود هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها وأراد بذلك قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتستفي إلى الله من كتاب مختصر من هذه القاصدين في الصفحة الثامنة والعشرين بعد المئة صاحب النقد حاطر مسلمة ابن عبد الملك حصما فندب الناس الى نقب منه اي فتحة في جدار الحصن فما دخله احد فجاء رجل من عرب الجيش فدخله ففتحه الله عليهم فنادى مسلمة أين صاحب النقد فما جاءه أحد فماذا؟ إني قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتي فعزمت عليه إلا جاء فجاء رجل فقال استأذر لي على الأمير فقال له أنت صاحب النقد قال أنا أخبركم عنه فأتى مسلمة فأخبره عنه فأذن له فقال له إن صاحب النقد يأخذ عليكم ثلاثا ألا تتوّد اسمه في صحيفة إلى الخليفة ولا تأمر له بشيء ولا تسأله من منه؟ قال فذلك له قال أنا هو فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا قال اللهم جعلني مع صافر النقم عن كتاب عيون الأخبار في الجزء الثاني في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة زكاء ابن عباس عن؟, عن ابن عباس قال كتب قيصر إلى معاوية سلام عليك أما بعد فأنبئني بأحد كلمة إلى الله وثانية وثالثة ورابعة وخامسة ومن أكرم عباده إليه وأكرم إمائه وعن أربعة أشياء فيهن الروح لم في رحم. وعن قبر يسير بصاحبه ومكان في الأرض لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة والمجرة ما موضعها من السماء وقوس قزح وما بدء أمره فلما قرأ كتابه قال اللهم لعنه ما أدري ما هذا فأرسل إلي يسألني فقلت أما أحب كلمة إلى الله فلا إله إلا الله لا يقبل عملا إلا بها وهي المنجية والثانية سبحان الله وهي صلاة الخلق والثالثة الحمد لله كلمة الشكر والرابعة الله أكبر فواسح الصلوات والركوع والسجود والخامسة لا حول ولا قوة إلا بالله وأما أكرم عباد الله إليه فادم خلقه بيده وعلمه الأسماء كلها وأكرم إنائه عليه مريم التي احصنت فرجها والأربعة التي فيهن روح ولم يرتفضن في رحم فأدم وحواء وعصا موسى والكبش والموضع الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فالبحر حين انفلق لموسى وبني إسرائيل والقبر الذي سار بصاحبه فبطن الحوت الذي كان فيه يونس من كتاب عيون الأخبار في الجزء الثاني والصفحة التاسعة والتسعين بعد المئة قم بنا نزداد إيمانا أخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أفحابه فيقول قم بنا نزد إيمانا فيذكرون الله عز وجل من كتاب قمسات من حياة الصحابة في الصفحة الثالثة عشرة